الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه رسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنا هارها لا يزير عنها إلا هالك ولا يسير على ضربها ويكتفي أفرها إلا كل منيب سالك فاللهم مجزيه عنا خير الجزاء خير مجزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته ورد لهم عن صحابته الأطهار الأخيار الأبرار الذين تبوأوا الضار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسهم فأولئك هم المفلحون اللهم اجعلني وإخواني من المفلحين ثم أما بعد أحبتي في الله زلت أسير بحضراتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتوقفنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة بعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف أمر الذين لم يسوقوا الهدي معهم أن يتحللوا ويجعلوها عمره والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم وعزم عليهم بذلك فالصحابة الذين لم يسوقوا الهدي شق عليهم هذا الأمر واستعظموه يقول جابر بن عبد الله كبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا أي لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتحلل ونجعلها عمره الذين لم يسوقوا الهدي هذا الأمر كبر في أنفسنا وعظم علينا وشق ذلك وضاقت به صدورنا وذلك لأسباب كون أن, أن هذا الأمر كبر عليهم وعظم في أنفسهم لأمور الأمر الأول أنهم خرجوا من المدينة وقد لبوا بالحج فلم يروا إلا الحج فكيف يفسخونه إلى عمره الأمر الثاني أنهم في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادات الأمر الثالث كيف يحلون ويتمتعون بما يتمتع به المحل حتى قالوا يا رسول الله أي الحل قال صلى الله عليه وسلم الحل كله يعني الذي كان محرم عليكم حال إحرامكم فهو يكون حلال إذا تحللتم من من هذا من هذا النسق ويكون التحلل بعد الطواف والسعي بتقصير الرأس أو بحلق الرأس إذا كانت عمره ليست في أشهر الحج فقالوا يا رسول الله أحدنا يذهب إلى ميناء وذكره يكتر منية يعني بينه وبين ميناء أربعة أيام فعظم ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت به الصدور لأمور الأمر الأول أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على إحرامه وهم الذين شرأت قلوبهم ونفوسهم أن يتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاكوه في كل أحواله فأرادوا أن يشركوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أن يكونوا ما زالوا على إحرامهم فلما ترددوا ولم يأتمروا بأمره صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا شأنهم بل كان شأنهم دائما وأبدا السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وظهر الغضب في وجهه المبارك دخل صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة طرى في وجهه الغضب فلما رأته بهذه الصورة فزعت رضي الله عنها وأرضها وظنت أن أحد أداه حتى أغضبه فقالت يا رسول الله من الذي أغضبك أدخله الله النار قال يا عيش أما شعرت أنني قد أمرت الناس بأمر وهم فيه يترددون شق على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد أن هدأت نفسه صلى الله عليه وسلم وسكن غضبه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس بعد أن علم ما في أنفسهم واستقرأ ما في وجوههم وقال أيها الناس تعلمون أني أعلمكم وأطقاكم لله وأبركم وأصدقكم ولولا أنني سقت الهدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي فحله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت أتمنى أنني لم أسق الهدي ولكن لأنني سقت الهدي معي فيجب علي أن أكون قارناً أجمع بين الحج والعمرة في نسق واحد لا لأتمتع ولو الأمر يرجع إلي مرة أخرى والزبان يرجع لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقط الهدي فعلم الصحابة الذين لم يسقوا الهدي وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمره عالم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم لأفضل النسك إذن يؤخذ من ذلك أيها الأحبة أن من صاق الهدي معه لزمه القران وحتى تضح الأمر إلى إخوانا وأخواتنا الحج ثلاث نسك الأول الإفراد يعني حج فقط الثاني القران يقرن بين الحج والعمرة ويكون عليه أدي يدخل أعمال الحج مع العمرة أو أعمال العمرة مع الحج الثالث وهو التمتع يعني يقوم بعمرة ثم يحل من عمرته ويتمتع ما بين الحج والعمرة فإذا أتى اليوم الثامن يوم الطروية أحرم بالحج ويصير ذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة طابت نفوسهم وأتمروا بأمره وأطاعوا قوله صلى الله عليه وسلم كما هو شأنهم دائما وأبدا معه رضوان الله عليهم جميعا ثم تحللوا من إحرامهم الذين لم يسوقوا الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وذهبوا في مكان فسيح شرق مكة هذا المكان يسمى الآن يعني يجمع بين المعابدة وبين جرول إلى جسر الحجون فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في ذلك المكان أربعة أيام يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعة وكان الناس تتتابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يلحقوا برسول الله أتوا إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس فلم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى الحرم ليصلي هناك وذلك حتى لا يشق على الناس لأنه لو ذهب صلى الله عليه وسلم لا ذهبت تلك الجموع الغفيرة اقتداءا واتباعا له صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم كما هو شأنه رفيقا بالناس صلى الله عليه وسلم وظل صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربع في, في هذا المكان الفسيح شرق مكة وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا كما هذا شأنه وقريبا من الناس يصل إليه أي أحد ويكلمه أي أحد وقد نصبت له قبة الحمراء كان جالسا فيها صلى الله عليه وسلم فكان بلال رضي الله عنه وأرضاه إذا خرج بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع النبي صلى الله عليه وسلم يتبقى شيء من وضوءه فضل وضوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل بها فلما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من وضوءه كان يتقاتل الناس أيهم يحظى بأن يأخذ شيئا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا به بأبيها وأمّي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الماء انتهى وهناك أناس كثر لم يحظوا بأن يأخذوا شيئا من ذلك، فكان الذي لم يأخذ يذهب للذي أخذ ثم يبلل نفسه بالماء الذي عليه تبرّك به صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة اسمه أبو جحيفة يروي لنا مشهدا من مشاهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. يقول هذا الصحابي الجليل خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالهاجرة وعليه حلة حمراء وكأني أرى بياض صاقيه صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على الناس بوجهه الأنور وجبينه الأزهر فأخذ الناس يده الشريفة يتلمسون بها ويتبركون بها ويقبلونها يقول فأخذت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سهلا صلى الله عليه وسلم متواضعا ووضعتها على وجهي فإذا بها أبرض من الثلج وأطيض طيبا من ريح المسك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذه الأثناء قدم عليه من من قدم عليه علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع قدم من اليمن ولما وصل إلى ميقات أهل اليمن وهو يلملم أحرم وأهل بإهلال كإهلال رسول الله قالوا اللهم إنا نهل بإهلال كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه صاق الهدي معه يعني صاق الهدي كان في الزمن السابق حتى في وقت قريب كان بعض الناس يأخذون الهدي الذي يذبحونه معه يسوقونه أمامهم أما في, هذا يعني في هذه الأيام يشق هذا الأمر كثيرا المهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ساق الهدي معه أبو موسى الأشعري لم يسق معه الهدي وكل أهل بإهلال رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أهل بالحج والعمرة يعني قارنا، فلما وصل علي رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت فاطمة فوجد أن فاطمة قد تزينت وتطيبت ولبست لباسا معصفراً وبخرت بيتها فتعجب علي كيف لها أن تحل من إحرامها معنى ذلك أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الذين لم يسوقوا الهدي واعتمرت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلت وجعلتها عمرة تجعلها أو تتمتع بها إلى الحج المهم فعلي تعجب لم يبلغه الخبر فقال يا فاطمة واستنكر الأمر من الذي أمرك بذلك؟, أمرك بذلك كيف تتحللين من إحرامك فقالت أمرني بذلك أبي فعلي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحرش النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة كما يفعل الشببة من الأزواج قال يا رسول الله أنا الآن كنت عند فاطمة وقد رأيتها قد تحللت من إحرامها وتطيبت وتزينت وبخرت بيتها بالطيب ولما سألتها يا رسول الله قالت أنك الذي أو زعمت أنك أمرتها بذلك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت أنا الذي أمرتها بذلك ولكن أنت يا علي بما أهللت قال أهللت بإهلال كإهلال نبي قلت اللهم إني أهل بإهلال كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم قال هل سقط الهدي؟ قال نعم يا رسول الله قال إذن ابق على إحرامك طف وسعى ولا تتحلل جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال يا أبا موسى بما أهللت؟ قال يا رسول الله أهللت بإهلال كإهلال رسول الله قال هل سقت الهدي؟ قال ما سقت الهدي؟ قال إذن اذهب فطف وسعى وتحلل. ما دمت أنك لم تسوق الهدي اجعلها عمره وتمتع بها إلى الحج. وهنا مسألة. المسألة الأولى من و... من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن من ساق الهدي معه لزمه القران طيب هل صوق الهدي شرط من شروط القران؟ كثير من أهل العلم يقولون بأن صوق الهدي ليس شرط من شروط القران وهناك قليل من أهل العلم من يشترطون لأن يكون قارنا أن يسوق الهدي وأنا أقول بهذا القول لهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه وأبو موسى الأشعري لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن علي لم يصق ساق لهذه لم لم يجعله يتحلل ولما علم بأن أبو موسى الأشعري لم يصق لهذه مع أنه أهلل في بداية إهلاه بأنه قارنا ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل ولم يكرهه على أن يكون قارنا فهذا والله أعلم إن دل فإنما يدل على أن من شرط القران أن يكون الإنسان قد ساق الهدي وفي هذا التوقيت وفي هذا الزمن الأمر هذا يصعب جدا فيك فتكون النسك تتروح بين الإفراد وبين التمتع وهذا القول أنا أقول به فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأنا بريء منه قبل الممات وبعد الممات ولكن لم يظهر لي إلى الآن مع البحث في هذه المسألة تحديداً لم يظهر لي إلى الآن إلا ما قلته وهذا ما أدين لله به المهم النبي صلى الله عليه وسلم جلس تلك الأيام وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في هذه الأيام ليعلمهم المناسك دخل اليوم الثامن يوم التروية هو يوم الخميس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقصر الصلاة يعني يصلي المغرب والعشاء يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الروعية ويصلي كل صلاة في وقتها فمع صلى الفجر اليوم الثامن يوم الخميس ومع طلوع الشمس وبالتحديد في وقت الضحى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد تمتعوا وأحلوا من عمرتهم وتمتعوا إلى الحج أن يحرموا من أماكنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير العام إلى ميناء وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميناء صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع يكسر الربعية ويصر كل صلاة في وقتها وكأن هذا النفير الذي حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية استعدادا للنفير الأعظم الذي سيكون إلى عرفات في صبيحة اليوم التاسع أشركت الشمس على خير يوم طلعت عليه يوم الجمعة مع إشراكة هذا اليوم استعد النبي صلى الله عليه وسلم وتهيأ للنفير إلى عرفات صار صلى الله عليه وسلم بتلك الجموع الكثيرة إلى عرفات رافعا صوته بالتلبية مكبرا ومهللا ومثنيا على الله سبحانه جل وعلا بما هو أهله لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجموع إلى مزدلفة ظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في مزدلفة وصار إلى منا كانت قريش في الجاهلية لا تقف مع الناس في عرفات تقف فين؟ في مزدلفة تريد أن يكون لها مكانة خاصة لأنهم أهل الحرم فلا يقفون مع الناس ولكنهم متميزون عن الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه, ربه سبحانه جل وعلا رحمة للعالمين وأرسله للناس كافه فلم يأتي إلى فئة من الناس يميزهم عن بقية الخلق حتى ولو كانوا عشيرته وقومه بل أفاض مع الناس عملا بقوله جل وعلا ثم أفيض من حيث أفاض الناس صلى صلى الله عليه وسلم وصل إلى عرفات وكان صلى الله عليه وسلم في طريقه لا كان يعني يجيب كل من سأله ولا يحب أن يطرد أحد بين يديه ولا يمنع أحد منه صلى الله عليه وسلم أثناء طريق يعني في طريقه من مزدلفة إلى عرفات أو من ميناء إلى عرفات اعترضه أحد الأعراب وأمسك بخطام دبته فقال الناس يعني ما له ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم آرب ما له له حاجة دعوه فقال يا رسول الله ما هو العمل الذي يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. وصار صلى الله عليه وسلم بهذه الروح الطيبة معلما ومرشدا وهاديا ودالا على الخير. فكان مسيره صلى الله عليه وسلم هداية وتعليم وإرشادا. صلوات ربي وتسليماته عليه وصل صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وصل في مكان يسمى, له يسمى نمرة ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة فجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعند الزوال ركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته القصواء ثم صار إلى بطن الوادي وادي يسمى وادي عرنة وادي عرنة وهذا الوادي وادي فسيح كبير جدا يتسع لجموع الحجيج وهي أرض منبسطة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الوادي أصبحت أو أصبح كل أهل الموقف ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفته العيون وأصغت له المسامع وشرأبت له الأعناق وهتفت بحبه القلوب صلى الله عليه وسلم فأشرف صلى الله عليه وسلم على الناس وتطاول صلى الله عليه وسلم وأمكن رجل رجليه في الغرس، واعتمد على مقدمة الرحل وقام في الناس خطيبا خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء خطبة بين فيها أصول الشريعة ومبادئ هذا الدين وبين فيها كل ما يحتاجه المسلم في حياته فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الناس إن كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي دماء الجاهلية موضوعة كلها وأول دم أو أول دم نضعه من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب وربا الجاهلية موضوع وأول ربا نضعه ربانا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فكان صلى الله عليه وسلم معلما بحاله ومقاله صلى الله عليه وسلم ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا فقال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله أو بكلمة الله ولكم عليهن ألا يواطئن أحدا تكرهونه فرشكم يعني لا يجوز ولا يحق للمرأة أن تدخل أحدا بيت زوجها ما دام أنها بأن ما دام أن زوجها لا يرضى بذلك لا رجلا ولا امرأة قريبا بعيد فإن فعنا ذلك أي عصينا الأمر فاضربهن ضربا غير مبرح ضرب خفيف مش اضربها تكسر يعني عظمها ضربا غير مبرح ثم قال صلى الله عليه وسلم وعليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف ثم ختم هذه الخطبة بتلك الوصية الجامعة قال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به واعتصمتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم يوصي بالتمسك بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم وأنه المخرج من كل فتنة وأنه العافية من كل بلاء وأنه الشفاء من كل ذاء فإذا تمسك المسلمون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كانوا من المكتدين فإن تنكبوا الطريق وجعلوا كتاب المولج جل وعلا وراء ظهورهم ولم يلتفتوا إليه وضربوا به عرض الحائط وقدموا القوانين الوضعية من قوانين الشرق والغرب والأعراف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله كانوا في الضلال وكانوا في الهلاك فبقدر تمسك الأمة بكتاب ربها وبسنة نبيها تكون العصمة من الفتن تكون العصمة من الزلل أما إذا تنكب الناس وهذا واقع كثير من الناس الآن وللأسف الشديد ينادون وللأسف بعدم تطبيق الشريعة نريد دولة مدنية وليست دولة شرعية وليست دولة إسلامية نريد دولة علمانية نريد دولة تحكم بأي شريعة إلا بشريعة الرحمن وإن لله وإن إليه راجعون ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا بل يتجرأ بعضهم ويقول زورا وبهتانا إن الإسلام وإن التمسك بالدين هو سبب التخلف والله إنه هم المتخلفون متخلفون عن الركب الصالحين متخلفون عن سيد المرسلين صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم ويزداد الأمر سوءا عندما تجد من يجلس في ديار المسلمين ويأتي بالقرآن ويمزع القرآن ويمزك القرآن مزكه الله ومزك من وراءه ومزك كل من تسوي له نفسه أن ينال من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الرب سبحانه جل وعلا يهدي للتي هي أقوى كتاب ربنا سبحانه جل وعلا فيه الهدى والنور فيه الصلاح فيه الهداية فيه الرشاد فيه كل خير فعليكم أحبة في الله أن تتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فإن تمسكتم بذلك فكنتم من المفلحين ثم أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجموع يستشهدها شهادة عظيمة شهادة البلاغ والأداء ويستنطقها بجواب السؤال إذا سؤلوا يوم القيامة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخطاب العظيم أيها الناس إنكم مسؤولون عني غدا فماذا أنتم قائلون الله أكبر ثلاث وعشرون سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في جهد وجهاد في دعوة وبلاغ تأدية للأمانة ونصحا للأمة أخرج صلى الله عليه وسلم من بلده وهي أحب البلاد إلى قلبه أعلنت الجائزة الكبرى بمن يأتي برأسه حيا أو ميتا نظرت به العرب حورب صلى الله عليه وسلم وقوتل في بدر وأصيب في أحد وحوصر في الخندق ومنع من البيت يوم الحديبية وقتل أصحابه وأحبابه ومثل بهم بين عينيه صلى الله عليه وسلم وبعد هذا كله يستشهد الأمة يستشهدهم على أداء الرسالة وتبليغ الأمانة فما هو الظن؟ فما هو الظن بتلك الجموع التي شهدت, لر... التي شهدت كل هذا المجهود من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نطقت هذه الجموع بفم واحد وبلسان واحد وشهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة التي لا يمكن أن تشهد له بسواها قالت يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت وأديت الذي عليك ونصحت الأمة وكشفت الغمة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكت بها أن يشير بها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ونحن أيها الأحبة نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما شهد له أصحابه من أكثر من ألف وأربعمائة سنة نشهد ونقول نشهد أنك يا سيدي ويا مولاي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير على ضربها ويكتفي أثرها إلا كل منيب سالك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء اللهم مجزه عنا خير الجزاء خير مجزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صاحب الحوض المورود والمقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وانتهى من تلك الشهادة العظيمة الذي استشهد بها أصحابه وشهدوا له بتلك الشهادة التي لا يمكن أن يشهدوا بسواها له صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم انحضر النبي صلى الله عليه وسلم وركب دبته وصار إلى ذيل الجبل عند الصخرات الثلاث وكان في مسيره صلى الله عليه وسلم يزدحم عليه الناس ويسألونه صلى الله عليه وسلم وكان مجيبا على كل أسئلة من يسأله صلى الله عليه وسلم وقف صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان وقال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف ثم أرسل للناس وهم في فجاج عرفة صارخا يصرخ فيهم ابقوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم يأتيه ناس من أهل نجد ويسألونه عن الحج. فيقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا في هذا الموقف العظيم ملبيا ومهللا وداعيا ومتضرعا ومتذللا لربه سبحانه جل وعلا سقط أحد الناس من الحجج من على دابته فانفصمت عنقه فمات رجل لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده لكن ربه سبحانه جل وعلا الذي خلقه يعلم حاله وإليه مستقره ومآله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله هذا كله إلى أن يقول لأصحابه أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه في إحرامه ولا تمصه طيباً ولا تخمر رأسه أي لا تغط رأسه لماذا يا رسول الله لماذا لا نخمر رأسه لماذا لا نمصه طيباً مع أن من السنة أن يكون في الغسل طيب لكنه محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين للعلة لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً الله أكبر تخيل وتصور وتخيلي وتصوري عندما يبعث من في القبور ويحصر ما في الصدور وينادي مناد على صخرة بيت المقدس أيتها العظام النخرة والأكساد البالية إن الله يأمركنا أن تكمن لفصل القضاء فتنشق القبور على أهل على أهلها فيقومون يلبون النداء فإذا بهذا الرجل يقوم أول ما يقول يقول لبيك اللهم لبيك فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن ختم له المولى سبحانه جل وعلا حياته حياته بتلك الخاتمة الطيبة يبعث يوم القيامة ملبيا هذا يبعث يقول لبيك اللهم لبيك هذا يبعث يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا يبعث وهو تاليا للقرآن هذا يبعث وهو كارئ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبعث وهو داعيه إلى الله وهذا يبعث وهو ساجد وآخر يبعث وهو راكع وآخر وهو على أعمال من الخير وأناس أخر والعياذ بالله يبعثون على ماذا على شر وفساد وفسق وفجور ومجون ومعصية للرب سبحانه جل في علاه فأي الفريقين تحب أن تكون منهم يراعك الله هل تحب أن تبعث يوم القيامة وأنت على حال طيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء يبعث على ما مات عليه فإن كنت على خير بعث على خير وإن مت على شر والعياذ بالله تبعث على هذا الشر فهناك من يبعث وهو شاربا للخمر هناك من يبعث وهو يفعل الفواحش هناك من يبعث وهو ينظر إلى الحرام هناك من يبعث وهو يأكل الحرام هناك من يبعث وهو عاق لوالديه هناك من يبعث وهو آكل للحرام هناك من يبعث وهو ظالم قاطع لأرحامه نص الله السلامه نص الله السلامه اجتهد في عمل الخير واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يب أن يميتك إذا قدر الله لك إن قضى الأجل أن تموت على خير حتى إذا بعث يوم القيامة تبعث على هذا الخير إنه يبعث يوم القيامة ملبيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله في وسط تلك الجموع لم يكن له مكان خاص يميزه صلى الله عليه وسلم أته رجل من قيس غيلان يسمى ابن المنطفق يقول فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا رسول الله فزحمت عليه يعني أزاحم حتى أوصل أريد أن أسأله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إليك عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يطرد أحد بين يديه ولا يدفع عنه ولا يقال أليك إليك ولا عنك عنك يقول فزحمت حتى خلصت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بخطام الدابة فلم يتغير علي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيء تشعر فيه بالضيق بل كان صلى الله عليه وسلم قلبه يسعي الجميع فقال الرجل يا رسول الله أمرين أسألك عنهما ما الشيء الذي يدخلني لجنة والشيء الذي ينجيني من النار. أريد أمر يدخلني الجنة وينجيني من النار. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم أقبل بوجهه الأنوار على الرجل، وقال يا رجل إن كنت قد أوجزت في المسألة، يعني أنت سألت سؤال موجز، لكنه بليغ عليه مدار الحياة، عليه السعادة في الدنيا والآخرة. وهكذا تكون الأسئلة هكذا تكون الأسئلة بعض الناس لا سأل أسئلة يعني فيها من السطحية ما الله به علي فقال إن كنت أوجزت في المسألة فقد أعظمت قال فاعقل عني تريد شيء يدخلك الجنة وبعدك عن النار قال نعم يا رسول الله قال اعبد الله لا تشرك به شيئا ليه لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فعندما نتكلم عن التوحيد ونتكلم عن الشرك وخطره والتوحيد وفضله لأن الأمر عظيم الأمر جنة أو نار يا جماعة عندما نقول لا تستعينوا إلا بالله ولا تستغيثوا إلا بالله ولا تتوكل إلا على الله لا تسأل إلا الله لا تسأل بدوي ولا دسوقي ولا جيلاني ولا أي أحد من الخلق اسأل الواحد الأحد لأن الأمر خطير الأمر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو أنك مد أو أنك مد على شعب من شعب الشرك والعياب بالله الشرك لا يقبل معه عمل اسمع إلى هذا الخطاب بل إلى هذا التهديد والوعيد من الرب سبحانه جل وعلا لمن؟ لنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إي وربي يقول سبحانه جل وعلا ولقد أوحي إليك يا محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من أنبياء الله ورسله لئن أشرقتا لا يحبطن عملك، عملك حابط، عملك غير مقبول مردود، لإن أشرقت لا يحبطن عملك، ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد إذا نعبد الله لا تشرك به شيئا، والشرك إن الشرك لظلم عظيم، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أعبد الله لا تشرك به شيئا وأد الصلاة المكتوبة المفروضة وأد الزكاة المفروضة عليك أدّي الصلاة المكتوبة وأدّي الزكاة المفروضة وصوم رمضان ثم كان صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك اليوم قضى هذا اليوم صلى الله عليه وسلم وهو في حالة من الخشوع والخضوع والتذلل والانكسار لربه سبحانه جل في علاه حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم اليوم ما شيء ما شرب شيء ما انشغل شيء بأي حاجة تشغله لأنه في موقف عظيم في موقف رهيب في موقف يباهي به الملك سبحانه جل على ملائكته بهؤلاء الحجيج يوم واحد في السنة لا يتكرر إلا يوم واحد في السنة يا جماعة نرى كثير من بعض إخواننا للأسف الشديد ما أقول بعض للأسف الكثير منهم ونحن في الحج خاصة في يوم عرفة أعظم يوم تجد منشغل بالقيل والقال والمسامرات والحديث التافه أو على أقل تقدير النوم ينام يا خن تنايم 360 يوم اتعب اليوم ده لعلك تدعو دعوة يفرج المولى جل وعلا بها كل همك ويقضي بها دينك وتنقلب حياتك إلى الأفضل كثير من إخواننا في الحج للأسف الشديد وهذا رأيناه لسنوات عديدة سنوات كثيرة ونحن يعني نذهب مع إخواننا في الحج نرى هذا الشيء المؤسف ويهتم أكثر ما يهتم بالأكل والشرب ده الأكل عادب ده الأكل برد ده الأكل شوية تلنهار ما قبتوش لحمة ده الفرح مش مستوية ده الأكل خلص ده ندفع فلوس داني وتدخل في مشاكل وبعضهم والله والله رأيته يتعارك ويتقاتل ويسب ويشت ويلعن يا أخي أنت في حج أنت وافد على الله أنت وافد على أكرم الأكرمين احترم نفسك يا أخي انت في ضيافة الرحمن ايه المشكلة ايه المشكلة ان الاكل جاش؟ ايه المشكلة ان الاكل مرد ايه المشكلة ان الاكلت شوية ده انت مش في خمس نجوم من تشايف الوضع احنا قاعدين في صحراء وكلها ساعات وتنتهي فالنبي صلى الله عليه وسلم لمعرفته العظيمة بعظم هذا اليوم العظيم قضى هذا اليوم في الذكر والدعاء والانكسار والإخبات والتذلل والافتقار واللهج بالدعاء والذكر والحمد والتثنية على الله سبحانه جل وعلا يتذلل لربه سبحانه جل وعلا يدعو ربه سبحانه وتعالى ينكسر وينطرح بين يديه سبحانه جل وعلا محققاً العبودية المتحقق في كل أحواله صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه جل في أولاه الصحابة أفنهم أن النبي صايم النهار يوم, يوم عظيم وفضله يعني كبير وورد في فضل صيامه الشيء العظيم لكن بالنسبة للحاج لا يصوم لأن الحج في عبادة بدنية عبادة قوية تحتاج منه إلى جهد إلى جهد فالذي لا في الحج لا يصم عرفه أما الذي لم يحد فإنه يصم عرفه فالصحابة ظنوا أن النبي صائم فإذا بأم الفضل زوجة عمه العباس رضي الله عن الجميع أتت إليه بقدح فيه لبن فتناوله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وشربه ليره الناس وهو رافع صلى الله عليه وسلم يديه هكذا كالمستطعم المسكين الذليل الذي يستجدي نعم الرب الرحيم عليه سبحانه جل في علاه حتى أن دبته اضطربت به صلى الله عليه وسلم فسكت, الخي... فسكت خطامها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بخطامها بيده وأبقى اليد الأخرى هكذا مظهرا فقره وعوزه وحاجته إلى الله سبحانه جل في علا تقدت ساعة النهار والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة العظيمة من الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه جل في علاه وبينما هو, وبينما هو كذلك نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه سبحانه جل وعلا في هذا اليوم الفضيل بهذه الآية العظيمة الشاذة الفاذة قول الحق سبحانه جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله أكبر الله أكبر ما أكرمك يا رب وما أجودك يا رب وما ألطفك يا رب اليوم أكملت لكم دينكم في ذلك اليوم كمل الدين فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يزيد في الدين أو ينقص فالدين كمل لأنه دين الله سبحانه جل في علاه فلا يجوز لأحد كائنا من كان مهما على كذره ومهما ارتفع كعبه أن يزيد في دين الله وفي شرع الله مش ممكن تأتي بشيء في دين الله جديد لا يجوز من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. غير مقبول شرط قبول العمل أيها الحبيب أيتها الفاضلة أي عمل لابد أن يتوفر فيه شرطان إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان ال كان العمل فيه رياء وسمعة الله يرده ولا يقبله إذا كان فيه غير متابعة لرسول الله فيه ابتداء وليس اتباع فالمولى سبحانه جل وعلا يرده ولا يقبله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هل هناك نعمة أفضل من نعمة الإسلام؟ هل هناك منه ومنها من الملك سبحانه جل وعلا أفضل من نعمة الإسلام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا كمال احفظهم معايا جماعة أي علماني أي لبلاري أي إنسان أي ملحد أي فكر أي طريقة غير طريقه محمد صلى الله عليه وسلم احفظوا هذه الكلمات كمال فتمام ثم رضا! كمال اليوم أكملت لكم دينكم وتمام وأتممت عليكم نعمتي ورضا ورضيت لكم الإسلام دينا فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه صلى الله عليه وسلم هو يقرأ هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي دين غير دين الإسلام فهو غير مقبول اختر ما شئت سر على أي طريقة شئت فالموعد عند الملك سبحانه جل في علاه الموعد عند ملك الملوك وجبار السماوات والأرض فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية كمال الدين وتمام النعمة وأن المولى جل وعلا قد ارتضى لنا الإسلام ولم يرتدي لنا دينا سواه فمن ارتضى دينا غير الإسلام فإنه غير مقبول بل مردود عليه والعياذ بالله سيدنا عمر كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية فأخذ عمر يقرأها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم من دينا هكذا نزلت استشعر سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه معنى من هذه الآية وأن هذه الآية هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الدين قد اكتمل والنعمة قد تمت إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته على الأرض قد انتهت بتمام النعمة واكتمال الدين إذن يوشك يوشك أن يرتحل إلى ربه إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا استشعر عمر رضي الله عنه أرضى هذا المعنى فبكى واستعبر وقال ليس بعد التمام إلا النقصان ليس بعد التمام ولا الكمال إلا النقصان أحبتي في الله ما زالت هناك أمور في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي كان رذيف النبي صلى الله عليه وسلم حال النفرة وما هي البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في ذلك اليوم وكيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدرفة وكيف وقف بالمشعب الحرام إلى غير ذلك من المشاهد العظيمة التي سنعيشها معكم بإذن الله في لقاء قادم فإلى ذلكم الحين أستبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهي البيت للطار القائين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر و كل ضامر يأتين من كل فج عميق